بسم الله الرحمن الرحيم ا ل إ ن س ا ن حياته ا ل ب ر ز خ ي ة ص و ر ة مثلى لحياته للسرائر أ و بتعبير أ ص ح حياه السرائر ص و ر ة ل ل ح ي ا ة ا ل ب ر ز خ ي ة يوم ت ب ل السوائل الانسان إ ذ ا كان في ا ل س ر ي ر ة يسجد ويدعو الله جل وعلا أ و يقوم في مكان لا ي ر ا ه فيه أ ح د يذكر الله جل وعلا يعظم الله في ظ ل م ة غرفه او في ظ ل م ة سفر أ و في ظ ل م ة جماعته او في, في بيته او بين أ ب ن ا ئ ه أ و في أ ي مكان يعظم الله جدا في السرائر ويخشاه ويخافه ويرى في نفسه وجل وظروف عين ودمع هذا غالبا ً منعم في قبره ورجل ذكر الله خاليا ً ففاضت عيناه أ م ا الذي أ س ا ل الله ا ل ع ا ف ي ة في السرائر مسرف على نفسه فهذه ص و ر ة لحياته في قبله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو م ا ه م إ ذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا أ ن ا ل إ ن س ا ن يبحث عن طرائق ع د ي د ة ل أ ن تحيي قلبه من أ ع ظ م ه ا عدم احتقار الناس و أ ك ث ر من ي ت أ م ل الناس يجد فيهم حفظاء فقهاء منفقين لكن والعياذ بالله يجد في نفسه علوا على الغير هذا العلو قد هو لا يصرح به هو يد... يقول التواضع ويذكر أ م ث ا ل ا واشعارا فيه لكن ا ل ح ي ا ة ا ل ي و م ي ة في مخالطته للناس يظهر منه في إ ن س ا ن قد ي... يعني يستقل يركب سياره هل توافق ثراءه ف ا ر ي ه جدا لكن قلبه منكسر وفي إ ن س ا ن يمشي على قدميه وفي قلبه من الكبر والعتوم الله جل وعلا به عليه ومن قدر له أ ن يكثر من السفر والترحال و م خ ا ل ط ة الناس سيرى أ م و ر ا عجبا في أ ح و ا ل الناس والله لا تخطر له ببال أ ن ا كنت ذات يوم في فندق سبوع قبل اسبوعين في الرياض وفي الفندق أ ح د الذين يحرصون الفنادق فهو يلبس ب ن ت ا ل ومصفف شعره و ح ل ي ق ل ح م ة لو قيل لك تزكيه ط ر ف ة عين في ه ي ا ت ه لا تزكي ف ت أ خ ر ت في النزول ل ص ل ا ة الفجر في ذاك اليوم في مصلى الفندق فلما نزلت وجدت بعض من نزل من أ ه ل الفندق قد سبقني إ ل ى المصلى ولله ل الحمد و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة وصلوا وكان أ ك ث ر ه م الذين نزلوا غير سعوديين فقدموا هذا لانه سعود فوالله كان ي ق ر أ ق ر ا ء ة ص ح ي ح ة ويغالب البكاء ثم سلم فلولا انك ر أ ي ت هذا بعينك لا تكاد تصدق فقد يكون ث م ة عوائق حالت بينه وبين أ ن يصلح مظهره وما زال باقيا على اصلاح جوهره وثمه أ ن ا س قد يعانون على إ ص ل ا ح الظاهر ولم يعانوا بعد على إ ص ل ا ح ا ل ب ا ط ن والله لما ذكر يوم ا ل ق ي ا م ة قال يوم ت ب ل ى السرائر فالمحك عند الله جل وعلا وحده س ر ي ر ة انسان ل إ ولذلك الناس تبالغ في مدح زيت أ و عمق فلان ب ك ا ء فلان واعظ فلان فقيه فلان تاري فلان قاري فلان فلان خطيب فلان مفوه فلان يرقق فلان فلان ولا يعلمون شيئا عن سريرته وقد يوجد إ ن س ا ن لم ير ى الناس يوما دمعته وهو إ ذ ا خلا ب لله في ظلمات الليل أ ظ ه ر لله ا ل ر ق ة والانكسار والخوف والوجل و ا ل ح ي ا ة من الله في كل موقف